سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد في كتاب تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قلنا قد وقفنا ترجمه إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن زكريا المزجحي المسجيجي ابو يعقوب الرملي مدحيجي فتح الحاء اني كسر عندك تمام ابو يعقوب الرملي النحاس رمز باخراج النسائي له امم النسائي النسائي المسجيجي بكسرها نعم قال رواه عن ادام بن ابي اياس هشام بن عمار ومحمد بن رمح وغيرهم او النسائي قال المزي لم اقف لم اقف على روايته عنه وابو احمد العسالي وابو الشيخ الاصفهاني واحمد بن بندر السعال قال النسائي صالح وقال في موضع اخر لا ادري ما هو وقال في موضع اخر كتبت عنه ولم اقف عليه وقال الحافظ ابو نعيم قدم أصبهان سنة ثمانية سنة وثمانين ومئتين نزل سكة القصارين حدث بأحاديث من حفظه فأخطأ فيها نعم هذا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله بن زكريا المذحجي والذي قال فيه النسائي مرة صالح ومرة لا ادري ما هو ومرة كتبت عنه ومرة قال لم أقف عليه وذكر أبو نعيم أنه حدث بأحاديث من حفظه فأخطأ نجد أن الرجل لم يوثقه أحد وقول أن صالح هي عبارة شواهد وليست بعبارة احتجاج، ثم يعكر عليها كذلك أنه مرة قال لا أدري ما هو مرة يعني أكثر ما جاء عن النساء فيه توقف في حال الرجل، ثم حدث وأخطأ، الظاهر أن الرجل ضعيف، قالوا فيه ضعيف أو يقال فيه إن قلنا بأنه حتى صدوق. صدوق يخطئ لكونه أخطأ في الاحاديث المهم ومن أهل الشواهد والاعتبار وليس من آل الاحتجاج نعم لا يعني قول النساء مرة كتبت عنه ومرة يقول صالح ومرة حدث عن حفظه فأخطأ ليس مجهولا يعني. ماذا قال هو في حديث طيب من أين له الصدوق؟ ننظر من أين له؟ هل من قول النسائي صالح؟ لا يستفاد من ذلك القول بأنه صدوق ولا سيما أن النسائي في أكثر ما جاء عنه خالف ذلك. إذا من أين لنا حقيقة يظهر يعني بعد ذلك؟ لا ستقف على بعضها ممكن بالرجوع إلى تاريخ دمشق ممكن بالرجوع إلى السؤالات واضح ستقف على شيء من ذلك في عندك ماذا قال الشيخ من أنا بنس أجيب معي أو هما بيحطوا ليش هذا أقرأ طيب قال الشيخ من تعقباه قوله من صدوك أخطأ في أحاديث وقالت ملفقة من قول النسائي في أحد رواياته صالح وقوله بنعيم في تاريخ أصبهان حكث بالأحادثة من, من القضي فأخطأ فيها وهذا الشيخ لم يرقم عليه من النسائي برقم النسائي لعدم حكو على رواياته عنه بينما رقمت محجر عليه برقم النسائي هنا وفي تهذيب التهذيب ولا يبين لذلك وجهك ولم نقف على حديث حتى نتبينه على وجه القدر قال الشيخ باهر أقول لا اعتراض على بعد في بعض حديثيه تنزل تنزل رتبه من سفر تنزل تنزل تنزل من ثقه الى صادوق وانتقاصونا قول الحاصف بانه ملتصق من طول النسائي وابي نعيم الامر العجيب فان هذا هو الت الذي انزل الامر بحجر نفسه به فقال في مقدمتي والتي طالما نقلتها وانقلها لعلها ترصح في افهامي انني احكم على كل شخص منهم بحكم يشمل اصح ناقله فيه و ما اوصف به ومن من احسن كلام الشيخ محمد عوام في تعليقه على الكاشف قال ولو زاد فقال صدوق اخطاء في احاديث حدث بها من حفظه لكان اولى فان ابا نعيم هو الذي خطاه في تاريخ اصبح و قيد و خير قاله بهذا القيد فكانه راده اذا حدث من كتابه كان مطلنا طيب امه هو لم يجب الشيخ ماهر على تعقبهما للحافظ في كونه قد ذكر ورمز في ترجمته بإخراج النسائي له والمزي بين وقال لم أقف على روايته عنه فما زال هذا التعقب يصح أن يتعقب بذلك على الحافظ ما الدليل على تصريحك بإخراج النسائي له مع نفي المزي لهذا الاخراج. أورد الشيخ ماهر كلام الشيخين في كتاب التحرير ولم يجب على هذا الوجه هذا اولا ثانيا قولهما أن الحافظ لفق بين كلمة النسائي وجمع بين كلمة النسائي وكلمة أبي نعيم هذا لا يعاب على الحافظ هذا لا يعاب على الحافظ فهذا من التحقيق والتدقيق حيث جمع ما ظهر للنسائي وما ظهر لأبي نعيم فوفق بين ذلك بأن الرجل صدوق ولكن أخطأ في أحاديث من حفظه فما ذهب إليه في ذلك الشيخ ماهر جيد ولكن القول بأن صالح هنا اعتمدها الحافظ فان سلمنا بأن صالح تفيد القول بالصدق وبأن الرجل صدوق فهذا لو أن النسائية ما تردد فيه فجزم بصلاحه وانتهى الأمر لكن كيف والنسائي الذي قال فيه صالح في موضع قال في موضع آخر لا أدري ما هو وفي موضع آخر كتبت عنه وسكت وفي موضع آخر لم أقف عليه لقائل أن يقول يحتمل أن هذا والمتقدم من أمر النسائي ثم ظهر له بعد ذلك أنه صالح وإن سلمنا بذلك فإن العبارة لا تدل على أنه صدوق. ولو قلنا صدوق وأخطأ في أحاديث من حفظه ولا ندري كم وعدد تلك الأحاديث فهو كذلك صدوق يهم أو يخطئ فهو كذلك يميل به إلى الضعف لا إلى الاحتجاج ليس على الاطلاق قول ابن أبي حاتم صالح مرتبه الشواهد وجدت شكر من قال ان الصلاح مطلقا اما الحديث هذا لا يتعارض مع قول الان ما هذا ما في الشواهد ولا ما معنى؟ ليست في الاحتجاج ليست عباره احتجاج ما هذا كلام واحد الان فعباره صالح من النسائي ليست بعباره احتجاج وانما هي شواهد تحمل على انه يريد بذلك الصلاح في الدين نعم. قال اسحاق بن اسماعيل بن العلاء وقيل ابن عبد الاعلى الايلي وليته ابو يعقوب وماذا بإخراج النسائي وابن ماجه له وعن سفيان بن عيينته وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وسلامة بن روح وغيرهم بن روح وسلامة بن روح وغيرهم. لماذا لا تتابعون مع إخوانكم بحيث لا تغفلون يعني. على أساس الاستماع مع النظر يقوي يعني البصر ها على ماذا الترمذي مش مستحضر حتى اقول يعني كان موفقا ووفق الله له عموما يعني الله عنا نعم قالوا عنه النسائي وابن ماجه وابن واره ومكحول البيروتي وعبد الله بن محمد ابن سلم المقدسي وغيرهم قال ابن يونس توفي بآيلة في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومئتين طيب هذا قد رمز بإخراج النساء ابن ماجه لإسحاق ابن إسماعيل ابن علاء وقد روى عنه أكثر من واحد فخرج بذلك عن عن جهاله العين وبقي النظر في حاله فننظر الآن هل وثقه أحد؟ لم يذكر توثيقا في ترجمته وانما ذكر عنه او ذكر من الرواة عنه النسائي ولم يذكر فيه جرحا فالرجل مجهول حاله مجهوله نعم ماذا قال الحافظ يعني من اين صدق ايضا هذا تساهل فيه الحافظ وإن كان ما كم من رواة روى عنه من نسائي وفيه من ضعفاء واضح يعني حقيقة هذا قد تساهل فيه الحافظ عندك شيء سكت يا سبحان الله يا سبحان الله كيف يعني يعني أقر قول الحافظ صدوق الظاهر يعني هو يعترض يعني يبحث التراجم التي اعترض عليها صاحب التحرير بس يتتبع هذا لا هذا يعد لشرط آه لكن في مثل اصل ايضا مما, مما يعني يجب عليهما معنا يا اخوان مما يجب عليه ان يتتبع كذلك سكوتهم على مثل هذا إقرار منهما وكون النماهر الفعل يسكت أيضا ما هذا موطن قد أخطأ فيه يتعقبهما فيما تعقب به الحافظ تمام من أجل ماذا من أجل أن يظهر ما عندهم هذا موطن يدل كذلك على خطأ جسيم منهما تمام على خطأ جسيم فلو أنه كذلك يعني كذا لكن قائل أنه قد شرط خلاص ماذا قال قال بينما المسلمون اليوم يعيشون بين صفعات حاقد وزمجرة جامد وتسلط كاسد ظهر في اسواقهم كتاب أسماء مؤلفاه الاستاذ الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الارنوط تحرير تقريب التهذيب دعي في تعقب الحافظ في احكامه انه اخطا في خمس الكتاب ولم يكن صاحب منهج إلى ولم يكن بصاحب مناج ومما وصف الحافظ من أوصاف شديدة ومن هنا أخذت على عاتق التصدي لهذا الكتاب وبيان ما فيه من زيف وزلل وخطأ ووهم وليس تجمعني والمؤلفين قراهة لكن مقالة الحق لا تبقي لصاحب صاحبة الصحيح مقالة الحق تبقى أيضا للصاحب أصحابا وتدخلك مع من لست تعرف في غير صحبة ود ولكن كثرة الدعاء لهما بالسداد وحسن خاتمة كان ديدني طوال صحبتي لهما في كتابة هذا العمل وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلى آخر ما اشترتش, ما اشترتش وقال من هنا أخذت على عاتق التصدي لهذا الكتاب لم يشترط أنه يتعقب عليهم فيما تعقب به الحافظ هذا يلزمه من التصدي أن يبين خطأهما في إقرارهما للحافظ فيما أخطأ فيه تمام لا هو الآن مش تصدي للكتاب هو دفاع فقط عن الحافظ واخذ على يعني كاهله دفاع فقط عن الحافظ والا لو تصدي للكتاب هذا موطن مما أخطأ فيه مثلا صاحب الكتاب هذا موطن يعني لم يذكر فيه جرح ولا تعديل ولا الرجل ممن يقرج له في الصياذرة ولا ابن ماجه والنسائي ولم يوثق على قاعدة الحافظ راون لم يذكر بجرح أو تعديل ولم يوثقه معتبر فهو مجهول وليس من الرواه يعني من طبقات العالية تمام طبقات يعني المتوسط نعم <سؤال> نعم قال إسحاق ابن إسماعيل الطالقاني أبو يعقوب نزيل بغداد يعرف باليتيم رمز بإخراج أبي داود له روى عن وابن عيينة وأبي أسامة وعبدة بن سليمان وأبي معاوية ومعتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وعنه أبو داود ويعقوب بن شيبه وعلي بن عبد العزيز وأبو يعلى وابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهم قال الاثرم سمعت أبا عبد الله سئل عن إسحاق بن إسماعيل فقال ما أعلم إلا خير إلا أنه حمل عليه بكلمة حملة إلا أنه حمل عليه بكلمة ذكرها وقال بلغني أنه يذكر عبد الرحمن بن مهدي وفلانا وما أعجب هذا ثم قال وهو ملطاف ما لك أنت ويلك ولذكر الأئمة أو نحو هذا وقال المروزي سئل أحمد عنه فقال لا أعلم إلا خيرا قلت إنهم يذكرون أنه كان صغيرا قال قد يكون صغيرا يضبط وقال ابن معين أرجو أن يكون صدوقا وقال إبراهيم بن الجنيد سئل يحيى بن معين عنه فقال عندي لا بأس به كان صدوقا ولكنه بلي من الناس ثم قال يحيى ما كان به بأس وقال ابن المديني كان إسحاق بن إسماعيل معنا عند جرير فكانوا ربما قالوا له جئنا بطراب وجرير يقرأ فيقوم وضعفه. وقال يعقوب ابن شيبة ثقة وهو أتقن من عثمان يعني ابن أبي شيبة وهو من عثمان يعني ابن أبي شيبة عثمان يعني ابن أبي شيبة رواية وكان ابن معين يوثقه. وقال أبو داود والدارقطني ثقة. قال عثمان بن خرزاد خر زاد ثقه ثقه وقال البغوي مات في رمضان سنة ثلاث ومئتين وكتبت عنه سنة مات في رمضان سنة ثلاثين ومئتين ما رمضان سنة وكتبت عنه سنة خمس ومئتين وقطع الحديث قبل أن يموت بخمس سنين. قلت وقال ابن حبان في الثقات كان من ثقات أهل العراق ومتقنيهم حسده بعض الناس فحلف ألا يحدث حتى يموت. وذلك في أول سنة خمس وعشرين ومئتين. ومات في آخرها. مستقيم الحديث جدا. وقال ابن قانع في الوفيات ثقة. طيب إسحاق بن اسماعيل الطلقاني وقد رمز بإخراج أبي داود له الرجل ذكره الكبار بخير وقالوا ما نعلم فيه إلا خيرا قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله وقال ذلك أيضا من رواية المروزي وهذا تعديل قول الراوي ما نعلم إلا خيرا لا سيما من ائمه متوسطين كبار هذا تعديل ولكن غضب أحمد رحمه الله قال إلا أنه حمل عليه بكلمة ذكرها الظاهر أن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وقع بينه وبين معاصريه شيء لكونه كان يذكر عبد الرحمن بن مهدي وغضب من ذلك الإمام أحمد وقال ما أعجب هذا قال وهم مغطاض ما لك أنت يعني ما الذي يقحمك في التعرض للكبار وللأئمة قال ويلك ولذكر الأئمة أو نحو هذا استفادوا من ذلك أن الشاب أو الحدث أو الراوي أو الصغير إذا ما تناول العلماء فإن أول ما يجدخ رأسه هو الذي يشدخ رأس نفسه ويصاب في مقتل ويكون كمن ينطح جبلا عاليا فلما تناول هؤلاء حسده الناس تكلم فيه الناس هؤلاء لهم تلاميذ ولهم محبون إلى غير ذلك وابن معين رحمه الله تعالى سئل عنه فقال لا بأس به ولا بأس به من ابن معين تعديل وتوثيق ووثقه في غير هذا الموطن ولما وقع بينه وبين اهل زمانه وحسده الناس على ذلك وكان بينه وبين منافسيه من المنافسة فحلف الا يحدث حتى يموت الرجل لم يذكر بجرح إلا قول ابن المديني كان يصحب ابن إسماعيل معنا عند جرير وكان ربما قال لو جئنا بتراب يعني في حال السماع كأنه يطعن في سماع من جرير ربما يطعن في سماع من جرير وهذا خاص يعني لم يتكلم أحد في سماع من غير جرير ويقوم وضعفه لكونه يقوم من المجلس في أثناء التحديث خلاف ذلك ما تكلم فيه احد لا في التوثيق فالراجل ثقه الرجل ثقه وقد يقال يعني في سماع من جرير نظر او كذا نعم من جرير نعم طيب ناخذ في العلل ان شاء الله وناخذ كمان هذا المثال وبعدين ناخذ في العلل لحظه يشوفوا لي. نعم قال إسحاق ابن أسيد قال إسحاق بن أسيد, أسيد. بالفتح <تصفيق> قال اني ابن أسيد كان صدوقا على عبارة تحسين يعني, يعني هذه العبارة لا بأس بها ممكن تحمل لأنه قال كان صدوقا انه أراد بذلك الصدق لكنه وثقه في غير موثل قال إسحاق ابن أسيد بالفتح الأنصاري أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد المروزي نزيل مصر رمز بإخراج أبي داود وابن ما له لهم روى عن رجاء بن حيوت وعطاء بن أبي مسلم الخرساني وأبي إسحاق السبيعي ونافع مولى بن عمر وعنه حيوت بن شريح والليث وابن لهيعة ويحيى بن أيوب وغيرهم قال أبو حاتم شيخ ليس بالمشهور ولا يشغل به اشتغلوا وقال ابو احمد بن عدي مجهول قلت وقال ابن حبان في الثقات يخطئ وهو الذي يروي عن الليث فيقول يروي عنه هو الذي يروي عنه الليث فيقول حدثنا أبو عبد الرحمن الخرساني وقال يحيى بن بكير لا أدري حاله حكاه عنه أبو العرب الصقلي، وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى مجهول ولم أجد له في الكامل لابن عدي ترجمه بل ذكره النباتي في ذيل الكامل وحكى أن الأزدية قال فيه منكر الحديث تركوه طيب أبو حاتم قال شيخ ليس بالمشهور ولا يشتغل به يعني رجل مجهول وأبو أحمد بن عاذي قال مجهول ويحيى بن بكير قال لا أدري حاله وهو قد روى عنه جمع فالكلام يدور في جهالته لا يوجد عندنا قول ابن حبان في الثقات يخطئ لكن أرى أن يقدم قول من حكم بجهالته هذا هو الاولى فيقال في مجهول حال قال في ماذا فيه ضعف عندك شيء هو مجهول اصل الأزدي الأزدي متكلم فيه لا يعتبر بقوله مش هنقدم كلام الأزدي على كلام أبي حاتم وكلام ابن عدي وكلام أبي أحمد الحاكم نعم أي نعم <تصفيق> لا. لا, لا يشتغل بحديثي لماذا لجهلة الرجل غير معروف نعم. نعم. شيخ انت هكذا يؤذيك